أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد. والقرآن ذي ذكر بري الذين كفروا في عزة وشق كم أهلكنا من قبلهم. فنادا ولا تحين مناص وعجب أن جاء وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحد ولعل شيء عجاب وانطلق الملأ منهم ان امشوا من يراد ما سمعنا بهذا الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لم فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب واحدة ما لها من فواقع Virana. والجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة بنا ملكه وآتينا يوم الحكمة وفصل الخطاب وحل أتاك الخطاب تسوعوا المحراب إذ دخلوا على داود ففزعوا من بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق فحكم بيننا بالحق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 ولي ولياً أجت واحدة، ولياً أجت واحدة فقال اكفنيها. عَالِنَا اجْتَنِكَ إِنَّ نِعَاجَهُ وَإِنَّكَ كَثِيرًا مِنَ الْخُلُقِ لا, لَا يَبغي بَعْضُ وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه فاستغفر ربه وخر راكعا وانا فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلف وخصنا ما صدق الله العظيم.